والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض رضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمال وَالْحَبُّدُ الععَاصبِ وَروعِ عَُ فَبِأَ آلَ يغَبِّكُمَاتٌ كَِّبَان خَلَ قَلِ سَنَ مِن صَنصَالٍِ كَلْفَ قَار فبأي آلاء ربكما تكلبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكلبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق الله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 كُما تُكَذِّبان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يانَا شَجّ وَإِنسِتَطاسُم أَنْ كَْ فظُومِ أَقَطِ السَّموَاتِ وَالْأَبضِ فَ فَضُ ل كَم فَظونَ إِ لا بِسُ قَام فَبِأَ اي ربيكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي امان اي ربيكما تكذبان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 كما تكذبا إذ عرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنراصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه جهنم التي يكذب بها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 مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا بأي آلاء ربكما تكذبا كأنهن اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء فَكَمْ مِنْ تَكذِيبٍ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَمَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بخَتَانِ فَبأَ آلَ إ رَبّكُ مَنتُ كَلّبَان فيِيمَا فَكَةُ وَنَخُلُ وَرم فَبأَيلَ إَّكُ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قُل لَّهُمْ عَلَىٰ جَاءَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُسْتَكْبِرِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا سبح رك اسم ربك ذي الجلال والإكرام